رفيقك إلا في الازمات و ي س أ ل الله عز وجل أ ن يجعل هذا اللقاء في ميزان ح س ن ا ت أ ج م ع ي ن اليوم ب ذ ن ا ل ل ه ن تحدث عن قرار جريء أ خ ذ ه أ ح د مجاهد ا ل إ س ل ا م أ ح د ا ل أ س م ا ء ا ل ل ا م ع ة جدا في التاريخ ا ل إ س ل ا م ي قل أ ن تجد مسلما لا يعرف اسم هذا الرجل العظيم بل قل أ ن تجد إ ن س ا ن ا في ا ل أ ر ض لا يسمع عنه علمه المسلمون وغير المسلمين علمه ل الشرق و ل الغرب ا ل أ و ر و ب ي و ن جميعا يسمعون عن اسمه هذا الرجل هو صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي رحمه الله طبعا اسمه مرتبط تمام الارتباط بالحروب ا ل ص ل ي ب ي ة لا تذكر الحروب ا ل ص ل ي ب ي ة إ ل ا إ ذ ا ذكر صلاح الدين الايوبي أ ي ي و رحمه ل ل كل الناس طبعا إن القرار ل ه طبعا ا أن متوقع ر ج ء ي ك ن خاص م و ق ع ح ط ن يكون خاص بفتح المقدس أو يكون أو أو بأحد باية خاص خاص المقدس ا بفتح ل م ع رحمه ك التي خاضها ا ل ص الدين الأيوي الصليبيين لكن أنا لكن بقول ل ضد ك لا القرار الجريء الذي اخترت ن ا ر يسبق ك ل هذه ا ل أ ح د ا ث يسبق موقعه حطين بستاشر س ن ة وكان صلاح الدين رحمه الله يعتقد تمام الاعتقاد أ ن ه لن يستطيع أ ن ينتصر على الصليبين ي ولا على أ ع د ا ء ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة إ ل ا بعد أ ن يحقق هذا القرار وينفذ هذا القرار وهذا القرار هو إ س ق ا ط ا ل خ ل ا ف ة ا ل ف ا ط م ي ة أ و كما ينبغي أ ن تسمى إ س ق ا ط ا ل خ ل ا ف ة العبيديه ا ل خ ل ا ف ة الفاطميه يا اخواني واخواتي أو الخلافة العبيدية هي أ س و أ ف ت ر ة حكم مرت في العالم ا ل إ س ل ا م ي تقريبا ً في كل مراحل التاريخ الاسلامي إ س ل م ي وإحنا ل ل أ ف ا ش د د ي م م ع ظ ن ا ع المعلومات عن العبيدية العبيدية عنها عليه ر رضي وأرضها رسول ف الفاطمية الفاطمية الفاطمية فاطمة ش هذه الله وأرضها بنت رسول الله صلى الله الدولة الدولة الدولة ولا الدولة كما انتساباً يقولون للسيدة صلى وسلم تسمى تسمى أو بنت ينبغي أن حقيقةً لكن هذا النسب مشكوك فيه جدا بل هم ينتسبون إ ل ى عبيد الله ا بن ميمون القداح وهذا أ ص ل ا مجهول النسب والكثير من علماء النسب يقولون أ ن ه أ ص ل ه يهودي فهذه في الهجرة الدولة العبيدية الخبيثة التي قامت في المغرب سنة 296 من 296 و ب د أ ت تنتشر كالنار في الهشيم في العالم ا ل إ س ل ا م ي وارتكبت من الموبقات ما ارتكبت هذه ا ل د و ل ة ا ل خ ب ي ث ة ل ل أ س ف الشديد نحن في كتبنا وفي مدارسنا وفي جامعاتنا لا ندرس شيئا إ ل ا عن آ ث ا ر ه ا العمرانيه ة دولة الفاطمية أو الدولة العبيدية قلعة يعني عن ع نقول أنشأت أنشأت كذا أو كذا أو كذا لكن نتحدث ق أو أو أو أو أو لا مسجد در د كذا كذا كذا كذا كذا ا م ت ت ا لا خياناتها نتحدث عن, معتقداتها لا نتحدث عن خياناتها لا نتحدث عن عمالتها ل ل أ ع د ا ء لا نتحدث عن الالام ا ل م ب ر ح ة التي أ ذ ا ق ت ه ا ل ع ل م ا ء المسلمين هنا وهناك في كل مكان وصلت إ ل ي ه ا ل د و ل ة العبيديه ا ل خ ب ي ث ة هذه ا ل د و ل ة د و ل ة م ت ط ر ف ة من ا ل ش ي ع ة الاسماعيليه إ س م ع والشيعة ي ي ل ل ة ا إ ة ذ هذه ه لها المشهورين فرقة الانحراف الفرقة منفصلين شديدة الشيعة أئمة أئمة الشيعة من عن الشيعه ة الإثنة العشرية ش م و ر ة الاثني ل ي هي في موجودة إ ر ن لبنان وموجودة وموجودة في أكثر من مكان في أ ك ر م مكان ف ا ل عشريه ا ا ل ل م ي ع ع ة الإثنة ش ة ل م أئمة إثنى عشر عندهم ش ر ر ي ع ف و ع ن أ م الامام ا ش ي ع ة ل إ س ع ع ي ي ل ة ف ن د ه الاول خ ت ف من الإمام السابع. الشيعة عندهم الإمام الإثنة السابع الشيعة العشرية أ هو علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه و ا ل إ م ا م الثاني هو الحسن والثالث الحسين والرابع زين العابدين و الخامس محمد الباكر و السادس جعفر الصادق السابع عند ا ل ش ي ع ة الاثني عشريه هو موسى القاظم ا بن جعفر الصادق أ م ا السابع عند ا ل ش ي ع ة ا ل إ س م ا ع ي ل ي ة فهو إ س م ا ع ي ل ا بن جعفر الصادق لذلك يسمون ا ل ش ي ع ة ا ل إ س م ا ع ي ل ي ة ن س ب ة إ ل ى إ س م ا ع ي ل ا بن جعفر الصادق فهذه ا ل ف ر ق ة التي انحرفت و ب د أ ت تكتب العقائد ا ل خ ا ص ة بها و ب د أ ت تحرف في كتاب الله عز و جل و في سنه رسول الله صلى ا ل ه عليه ل م ووضعت عن ن ف س ي ا ل ك ث ي ر من العبادات وارتكبت الكثير من الموبقات هؤلاء يقولون أ ن هناك خ م س ة من ا ل أ ئ م ة المستورين بعد إ س م ا ع ي ل ا بن جعفر الصادق يعني مستورين يأتي الإمام الثالث عشر وهو عبيد الله ابن ميمون الذي يلقبونه بالمهدي والذي أنشأ الدولة الفاطمية أو الدولة العبيدية نعرفهم عشر ابن أنشأ ومنذ أئمة أو الأول ثم الإمام المغرب اليوم الدولة الدولة وهو لا الثالث الله القداح بلاد في الذي ي نشأت ف هذه ا ل د و ل ة وليس لها من هم إ ل ا قتل علماء ا ل س ن ة و إ ل ا تحريف الدين و إ ل ا سب ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم وارضاهم وإلا وبعمر وبعثمان وبكل يعدلون التعريض الدائم المستمر بأبي بكر وبعمر وبعثمان رضي الله عنهم جميعا وبكل الصحابة لا يعدلون من الصحابة إلا عدد قليل باكر جميعا جدا لا عنهم بأبي رضي عدد من يتجاوز الصحابة العشرة الأئمة الخوارق طبعا في يدعون أ ن ه م يستطيعون أ ن يفعلوا ما يريدون و أ ن المعجزات ب أ ي د ي ه م بل إ ن بعضهم وصل من كفره و إ ل ح ا د ه إ ل ى أ ن ه ادعى الالوهيه م أ مصر في فترة من الفترات وهو الذي خطبه الشاعر بقوله شئت لا شاءت الأقدار س فاحكم ف أ ن ت الواحد القهار تخيل يخاطب الحاكم البشر بهذه الكلمات التي لا يخاطب بها إ ل ا رب العالمين سبحانه وتعالى فوصلوا إلى درجة كبيرة جدا من الفسق ومن الفجور ومن وصلوا أحيانا إلى أن يلعنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صلى إلى بل إلى الله الله عليه المهدي جدا أحيانا ابن درجة كبيرة من أن وهو ا ل خ ل ي ف ة الرابع عشر عندهم كان يخرج إ ل ى الاسواق وينادي الناس ويقول لهم العنوا ا ل غ ا ر ة وما حوى العنوا عائشه وبعلها من وسلم من بعلها هو رسول الله صلى الله هو الدرجة من الفجور صلى عليه ذلك كثير الحقائق حاولوا أو أكثر من مرة أن يحتلوا مصر من أ و ا ئ ل انشاء ا ل د و ل ة العبيديه في المغرب لكن فشلت هذه المحاولات في ع د ة سنوات إ ل ى أن ن ج ح و ان أخيرا في س ة 358 م نجحوا ا ل ه ر مصر ة في في إسقاط ا ا ل ت ل ل العبيدي ا أ ل ا ح ت ل ل ل ا ا ا ف ط م ي على يد ج و ه ر ا ل ل ق ي في زمن المعز لدين الله ا ل وهو جوهر سنه بعد المعز ذلك القاهرة لذلك المعز مدينة يسمونها قاهرة المعز المعز لدين الله و ل الطبائع ي ع م الناس ا ل ا ل خ ب ي ث ة لهؤلاء الذين أ ن ش أ و ا م د ي ن ة ا ل ق ا ه ر ة بعد احتلال مصر احتلوا م ب الشام ش ر ة ا وفلسطين والحجاز في نفس السنه ة التي احتلوا ي ف ا وشاع فسادهم في كل مكان أنشأوا الأزهر في مصر. وأول إنشاء الأزهر سبحان الله كانوا ينشئونه لنشر المذهب الإسماعيلي ولمقاومة المذهب السنية مصر مصر لنشر وأول ينشئونه في في كل كمذهب أ ح م د بن حنبل والشافعي والمالكي والحنفي قواموا كل هذه المذاهب ونشروا المذهب ا ل إ س م ا ع ي ل ي وكان غرض إ ن ش ا ء ا ل أ ز ه ر هو نشر المذهب ا ل إ س م ا ع ي ل ي و إ ف ن ا ء المذهب السني لكن سبحان الله مرت ا ل أ ي ا م وجعل الله عز وجل كيدهم في نحورهم وأصبح الأزهر بعد ذلك منارة ذلك للسنة في قرون م ت ت استمر ل وإلى الآن ي ة ن أ أن يعزه وأن ل الله وجل دائما ا يعزه قدره عز يرفع من س احتلال ا ل د و ل ة العبيديه لمصر أكثر من 200 سنة ت خ ي ل و اكثر أ من مئتين سنه ز ا ر ي مستعلية ة د تبعا لاسم رجل اسمه مستعلى ابن المستظهر ابن المستنصر و ا ل م س ت ع ل ي ة هذه التي أ ك م ل ت حكم مصر اما ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ن ز ا ر ي ة فقد خرجت من مصر و أ س س ت ما يعرف في التاريخ باسم ا ل ب ا ط ن ي ة أ و الحشاشين او الطائفه النذاريه ة وكانت كانت طائفة من أشد الطوائف على المسلمين أشد الطواف الضراوة د المجاهدين المجاهدين عماد الدين الدين محمود ف الطائفة فعلا إلى قتل علماء المسلمين وإلى قتل المجاهدين تعرضوا بمحاولات الاختيال المتكررة لأكثر من من المجاهدين المسلمين تعرضوا عالم من مثل من وصلاح الدين زينكي ونور من المسلمين هذه الأيوبي وأكثر من عالم من علماء كانت هذه فعلا من أشر الطواف و ك ا ن تتفق من الإسماعيلية أكبر طواف ي ا ل ن ز ا ر ي ة الحشاشين ويتفق ا ل م س ت ع ل ي ي الذين كانوا يحكمون مصر في عدائهما الشديد ل ل س ن ة وفي التعاون المستمر مع أ ع د ا ء ا ل أ م ا ل ل إ س ا م ي ي ة ت خ ل و ا ل م ا كانوا في المغرب وكانوا المغرب ا ن في بيحصر ل ل أ د س من مع جنوبها كانوا يتعاونون مع أعداء ا ل م م س ل ي ن ا ل ن ص ا ر ى في ش م ا الأندلس ل يعني كانت ا ل د و ل ة العبيديه التي تحكم المغرب تتعاون مع م م ل ك ة ليون و م م ل ك ة ق ش ت ا ل ة في شمال ا ل أ ن د ل س لضرب ا ل د و ل ة ا ل س ن ي ة في داخل ا ل أ ن د ل س التي كانت تحت ق ي ا د ة عبد الرحمن الناصر رحمه الله وعندما جاءوا إ ل ى مصر واحتلوها مرت ا ل أ ع و ا م واحتل العالم ا ل إ س ل ا م ي و ا ب ت ل ي ة بالحروب ا ل ص ل ي ب ي ة وسبحان الله من أ و ا ئ ل أ ي ا م دخول الصليبين إ ل ى العالم ا ل إ س ل ا م ي ظهرت ا ل ع م ا ل ة العبيديه أ ن ت و ا عارفين أ و ل ما نزلت الجيوش ا ل ص ل ي ب ي ة نزلت في م ن ط ق ة تركيا واحتلت أ ن ط ا ق ي ا في شمال سوريا و ب د أ ت بعد ذلك تنزل إ ل ى الجنوب في اتجاه فلسطين في اتجاه القدس وصلت س ف ا ر ة ع ب ي د ي ة من مصر إ ل ى أ ن ط ا ق ي ا اللي تتشاور وتتحاور وتقوم بالعلاقات الدبلوماسية مع الصليبيين وتقوم مع الذي ض ه العبيديون المفاوضات عرضوا يقسموا الدولة الصليبية مع في أن هذه م ن ط ق ة الشام ل أ ن م ن ط ق ة الشام قبل الحروب ا ل ص ل ي ب ي ة كانت قد سقطت في يد ا ل د و ل ة السلجقيه و حلقات سابقة اللي سابقة كان أحد و السنيه ق ل ا وأحد قوادها وكان الكبار شاه ا ملك ر من ع ا آق سونكور وكم تبع عليها بعد ذلك عماد ي ن زنكي ي هذه ا ل د و ل ة ا ل ك ب ي ر ة أ ر ا د و ا أ ن يسقطوها بعد أ ن احتلت أ و بعد أ ن أ خ ذ ت وضمت إ ل ى أ م ل ا ك ه ا الشام وفلسطين فماذا تفعل فلسطين ويتفقون حافلا فيه ضعف تقسم الشام أنتم منطقة ومنطقة ومنطقة منطقة استقبالهم الدولة العبيدية أرادت أن تقسم بلاد الشام قالت خذوا أنتم منطقة أنطقيا ومنطقة سوريا ومنطقة لبنان ونأخذ نحن منطقة على ذلك الصليبيون استقبالا ونأخذ ذلك هذا على للصليبيين ورأوا أن أن نحن شديد للدولة الإسلامية فهذه لنقض ا د م ع هي م الدوله العبيديه وهذا هو التاريخ الطويل من ا ل ع م ا ل ة مع أ ع د ا ء ا ل أ م ة وعلى ف ك ر ة بعد كده في سنوات كانت برضو هذه الاثار متبقية ت في ع اتولى م م ل ل مع ا ت ا ر ت ع ا م ه م مع القرامطة وتعاملهم مع كل من العظيم أراد كيدا لهذا الدين العظيم دين الإسلام كل ل و ت دين نور الدين محمود رحمه الله بعد و ف ا ة أ ب ي ه عماد الدين زنكي ت و ل ى حكم المسلمين في بلاد الشام وكان أ ح د جنودي و أ ت ب ا ع ه المشهورين صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي رحمه الله و أ س د الدين شريكوه عم صلاح الدين الايوبي أ ي ي وفي و ب ه ذ ا ل ت و ق ت كان يحكم مصر ر ب ض الخلافة ا ل د داخل الدولة ي بالفاطمية المسمى وكان في هناك وزيران المصرية شاور تنافس شديد على الحكم في داخل مصر وصل ا ل أ م ر بين الاثنين إ ل ى أ ن حاول كل واحد منهما أ ن يتعاون مع أ ح د أ ع د ا ء ا ل د و ل ة ا ل م ص ر ي ة لكي يثبت أ ق د ا م ه في داخل مصر فتعاون د ر غ ا م مع الصليبيين ن وتعاون شاور مع ا من ش ا وشاور ر أرسل ر الدين محمود يعرض عليه أن يساعده في حرب درغام على ي يساعده حرب ل المنهج داخل الشيعي الا إ س م ع ي ي ل ل إ انه أ أ ر ا د أ ن يتواصل مع نور الدين محمود لمصلحتي ولتثبيت أ ق د ا م ي في داخل مصر طبعا نور الدين محمود شافها نور محمود فرصة ل أ ن ا ل د و ل ة العبيديه ا ل ف ا ط م ي ة كانت م خ ر ج ة مصر تماما ً من حسابات الحروب الصليبيه ة الصليبية طويلة الفترة خلي بالك الحروب الصليبية استمرت سنوات طويلة جدا. لحد الفترة اللي بنتكلم ل ي استمرت سنوات جداً ع ا قرابة تقريباً حوالي سنة من الاحتلال الصليبي للعالم الإسلامي في فلسطين وفي الشام لم تتحرك الجيوش الفاطمية لمساعدة الجيوش الإسلامية في الشام الصليبيين ديت يعني في فلسطين وفي في وفي فلسطين تتحرك سنة من لحرب لم ف أ ر ا د ا ل نور الدين محمود أ ن يدخل أ و يضع قدمه في أ ر ض مصر لعله يستطيع بعد ذلك أ ن ي أ خ ذ الجيش المصري أ و الشعب المصري يسانده في حربه ضد الصليبيين ف أ ر س ل بالفعل نور الدين محمود أرسل اسد ل د محمود ي ن أ ر ل أ س الدين ش ر ي ك و و أ ر س ل صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي معه إ ل ى مصر ل م س ا ن د ة شاور في حربه ضد درغام وبالفعل انتصر شاور على درغام لكن شاور ما لبث أ ن نكث بعهده وخالف ما اتفق عليه مع نور الدين محمود واستبد بالحكم في مصر وهذا طبعا شيء متوقع جدا لكن نور الدين محمود أصر على إرسال على بعد ذلك ق و ة ع س ك ر ي ة و ب د أ نوع من الصدام بين شاور وبين صلاح الدين الايوبي وبين اسد الدين ش ر ي ك و واستقر الامر بعد ذلك الاسد الدين شريكوه وصلاح الدين الايوبي وان كانت الخلافه في ذلك الوقت في يد الخليفه العاضد بالله اللي هو الخليفه الفاطمي او الخليفه العبيدي في ذلك الوقت كان ا ل ل ل خ في ة ا ل ع ب د قد ي ة وإن شاور الصورة كان من أخصي في هذا الوقت العاضد بالله وضع أ س د الدين شريكوه ي في منصب رئيس الوزاره كان و ض ع غريب ج دا ومنقلب أسد الدين أسد ي ش ر كان و و سني ل ل الفاطمية أو العبيدية إسماعيلية خ ا الشعية ف ف ة أو ك وضع غريب جدا لكن ل ا د و ل ل ة ا ا ف ط م ي ة ك ا ن ت أخريات زمانها وكانت في في زمانها ل ح الاحتضار وفي لحظات ظ ا الضعف ا ت وفي ف ط ب ا ل ل خ ي ف ما لبث ع ا د أ س د الدين شريكوه ان مات بعد هذا الوضع أ و هذه ا ل م ك ا ن ة أ ر ب ع شهور فقط قضاه ثم مات فوضع ا ل خ ل ي ف ة العاضد بالله صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي في هذا المنصب ظنا منه أ ن ه يستطيع أ ن يسيطر على هذا الفتى الشاب صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي ساعتها كان عنده خمسه وعشرين سنه و ل ع ض د بالله كبير في السن وعنده خ ب ر ة ط و ي ل ة في الحكم ف ق ل أ ن ا استغل إ م ك ا ن ي ا ت صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي و أ س ت غ ل إ م ك ا ن ي ا ت الجيش اللي معاه و أ و ط د أ ر ك ا ن ا ل د و ل ة ا ل إ س م ا ع ي ل ي ة ا ل ف ا ط م ي ة كما يسمونها في داخل مصر بقدر المستطاع طيب يعمل إيه أسد يعمل, يعمل إيه ي صلاح ل أسد د ا نظر الأيوبي صلاح الدين الأيوبي طبعا ن إ ل ى عقائد هذه ا ل د و ل ة ا ل إ س م ا ع ي ل ي ه وجدها عقائد ف ا س د ة وجد ما ينادون به أ ش ي ا ء كلها خ ا ر ج ة عن ا ل ش ر ي ع ة و خ ا ر ج ة عن دين الله عز وجل و أ د ر ك تمام ا ل إ د ر ا ك أ ن ه من المستحيل لشعب ربي على هذه ا ل ط ر ي ق ة أ ن يحقق انتصارا على الصليبيين ل أ ن ه يعلم تمام العلم أ ن النصر من عند الله و أ ن الله عز وجل لا ينزل نصره إ ل ا على أ ه ل ا ل ط ق و ى و أ ه ل الصلاح و أ ه ل ا ل ش ر ي ع ة و أ ه ل الدين ا ل إ س ل ا م ي الصحيح كما يعلم تمام العلم أ ن هؤلاء يتعاونون مع الصليبين تمام التعاون ولهم مراحل كثيرة جدا من الخيانة والعمالة وجل الأيوبي؟ لو مراحل الخيانة المستحيل أن يقبل أبداً هؤلاء بحرب الصليبيين حرباً في سبيل الله عز وجل. ماذا يفعل صلاح الدين الأيوبي؟ رأى أنه لو قلب النظام أنه من فمن ماذا كثيرة بحرب حربا رأى جدا أبدا في فجأة أن عز في مصر ف إ ن هذا قد يحدث نوع من الاضطراب وقد يفشل في هذا ا ل أ م ر ولا ننسى أ ن ا ل د و ل ة العبيديه تحكم مصر من أ ك ث ر من مئتي سنه الدولة في د ي يعني ة سنة سنة احتلت أكتر إلى مصر من هذه اللحظات ة ح ل ل طويلة ا طبعاً جداً ضربوا دي فترة جذورهم في كل مكان في مصر سيطروا على الوزارات وسيطروا على الاموال وسيطروا على القلاع والحصون كل شيء كان تحت ايديهم إ ل ا أ ن الجيش الذي كان في يد صلاح الدين أيوب ك ايوب ن أقوى ف هذه الفترة ه و ما كان يطمع كان صلاح الدين أ رحمه الله في أن يسقط الخلافة الفاطمية لكنه كان متدرجا الفاطمية الله لكنه خطواته الخلافة كان في في يسقط أن نور الدين محمود كان في أ ر ض الشام مش شايف ا ل أ و ض ا ع كما يراه صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي وكان يستعجل صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي في إ س ق ا ط ا ل خ ل ا ف ة العبيديه حتى يستغل هذا الشعب العظيم شعب مصر في, حربه ضد الصليبيين في حرب ه ضد الصليبين ي في الصليبيين حرب و م ح ا ص ر ة الصليبين ي في فلسطين من الشمال ومن الجنوب لكن صلاح الدين كان يتريث وكان ي أ خ ذ الخطوات ا ل ه ا د ئ ة ل أ ن ه يعلم أ ن إ س ق ا ط خ ل ا ف ة عاشت مائين س ن ة في هذا المكان أ م ر ليس ب ا ل أ م ر السهل عمل إ ي ه صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي ب د أ في نشر الفكر السني في داخل مصر ب د أ أ ن ش أ مدرسه ة ا س م ا مدرسة ا ل ش ا ف ع ي ة و م د ر س ة ا ل ك ا م ل ي ة و م د ر س ة ا ل ن ص ر ي ة والمالكيه م د ر س ة ة عمل أربع مدرس في مصر وبدأت في ذ هذه ه مناهج ومناهج المناهج المدرس إلى جوار ما إسماعيلية المدرس شاء السنية إلى تعلم يتعلم من من يوجد بدأت شيعية أن ف ب د أ الناس يعودون من جديد إ ل ى المنهج الصحيح الذي كانوا عليه قبل الاحتلال العبيدي وعلى فكرة مصر احتلت 200 سنة كاملة ومع وعندما واحد ولم طوال السنوات الطويلة والقرون يتشيع احتلت كاملة ذلك لم يتشيع منها أحد وعندما خرج الشيعة الإسماعيلية من مصر عندما أسقط الخلافة صلاح الدين الأيب الله لم الفكر بلادنا يبقى فكرة في في مصر خرج مصر رحمه سنة منها من مصر عندما هذا أحد شيعي يبقى أسقط ح ا ج ة ا ل ت ا ن ي ة اللي عملها صلاح الدين أ ي و ب ان عزل القضاه ا ل إ س م ا ع ي ل ي ة وعين قضاه من ا ل س ن ة وبما له من ق و ة ا ل ش ر ط ة كان يفرض يعني هيمنته ه وسلطانه على بعض ا ل أ م ا ك ن ا ل ح س ا س ة ولم يغير تغييرا عاما شاملا حتى لا يثير غضب الفاطميين أ و غضب العبيديين برضو من الاعمال ح ج جدا ا المهمة اللي ت ل ه أنه بدأ يغضق ع ى الجليله ن ا ويتعامل معهم بكرم كبير وسخاء س كبير عظيم حتى معهم بكرم أحبه م ي ع أ ه مصر وبدأ ر ف ع عنهم ا م ك و والضرائب س ا ا ل ب ض تضعى برضو ة الدولة العبيدية الجليلة التي كانت الناس حبا جمع من الأعمال الجليلة اللي عملها عليهم من جمع فأحبه صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي تمهيدا ل إ س ق ا ط ا ل خ ل ا ف ة العبيديه انه ت ص د ب ق و ة و ض ر ا و ة للحروب ا ل ص ل ي ب ي ة عندما أ ت ى جيشان لحرب المصريين في الخلافة العبيدية في زمن ا ل خ ل ا ف ة ا ل ع ب ي د ي ة هذان الجيشان واحد راح لدمياط واحد راح ل ل أ س ك ن د ر ي ة فتصدى لهما صلاح الدين ا ل أ ي و ب رحمه الله وانتصر عليهما ن ت ص ا ر ا كبيرا مما رفع اسهمه بشكل كبير في داخل مصر ووثقوا في هذا ا ل إ ن س ا ن الجديد الذي أ ت ى إ ل ى هذه البلاد وحارب الصليبيين وهذه الصورة كانت غير معروفة عند الدولة كانت المصرية غير كان عند أو في غيرها م نفس البلاد ي ن ف الوقت صلاح الدين ايوي س ي ط ر على المحاور ا ل أ م ن ي ة في البلد, وسيطر على منافذ البلد وعلى س ي ط ر م ن القلاع ف ذ ا ب ل وعلى ل د ا وعلى الحصون كل ذلك في شكل متدرج بسيط لم يلفت الأنظار إلا في أواخر ا ل خ ط ة ا ل أ خ ي ر ة و ا ل إ س ق ا ط ا ل أ خ ي ر ماذا يفعل صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي والكلام دا كان في سنه خمسميه سبعه وستين من الهجره بعد الصليبيين على ذلك الإسقاط ل ا ي خطة أ ر قام صلاح الدين ا ل أ ي و ب رحمه الله ب أ م ر أ ح د العلماء الذين كانوا معه أ ن يقوم ويخطب خ ط ب ة في أ ح د المساجد الكبرى في ا ل ق ا ه ر ة ويدعو فيها ل للخليفة خ ط ب ة العباسي وليس للخليفة أو العبيدي. وطبعا ل للخليفة ل ي س ف ا ا ي م أو ا ل ع ي ي د و ط ب كان من عاده كل الخطباء في كل خ ط ب ة أ ن يخطبوا او أ ن يدعوا في آ خ ر ا ل خ ط ب ة ل ل خ ل ي ف ة الذي يحكم البلاد ففي هذا المسجد الوحيد دعا للخليفة للخليفة الفاطيمي أو العبيدي وذلك حتى يكتشف ماذا سيفعل ستفعل سيفعل الخليفة في الوحيد العباسي يدعو العبيدي يتم الدين هذا الله ربنا سبحانه هذا قلبه وذلك ماذا ماذا ماذا المسجد دعا الناس المخابرات وسبحان ربنا وتعالى أراد أن يتم هذا الأمر لصلاح الدين عندما رأى الصدق ولم أو حتى أن رأى فكان ا ل خ ل ي ف ة العاضد بالله في ذلك الوقت مريضا مرضا شديدا ل د ر ج ة أ ن ه لم يسمع بهذا ا ل أ م ر ولم يعرف أحد من احد ل كل الذين استمعوا إلى الخطبة الدعاء للخليفة العباسي ل م استمعوا خ ا ا وهذا ا ب ر فأدرك ت وسكت هذه ص ا ل ي الأيوب ن ر ح من ه الله أ ه ذ ا ا ل م س المساجد ج د وقد تكون ا ل أ خ ر فكرة أن تنضم مصر ى إلى تقبل تنضم أن من جديد ا ل ل ل خ ا ا ف ة ع ب ا س ي ة و ت خ ر ج من سيطرة ا ل ل العبيدية خ ا ف ة في ا ل ج م ع ة ا ل ت ا ل ي ة أ ق ا م ا ل خ ض ب ه ل ل خ ل ي ف ة العباسي في كل المساجد ا ل م و ج و د ة في ا ل ق ا ه ر ة ولم يحدث اضطراب فهنا أ ع ل ن صلاح الدين الايوب ه أنه ل ل ل خ ا ا ا ف ف ة ط م ة أ ق ا الخلافة ا م ل ع ا ا س ي ة وحدث نوع و ث من ل رحمه ا الجيش الفاطمي العبيدي وكان قوامه تقريبا كله من المغرب ومن السودان واستطاع ا ت في كله ل من ومن ص الدين الله بحسم وبحزم ومن يوقف الثورات أن أشهرها هذه ث و ر ة رجل اسمه مؤتمن ا ل خ ل ا ف ة النجاح و ث و ر ة ع م ا ر ة اليمني وهي ث و ر ة من السودانيين واستطاع أ ن يقمع هذه الثورات و أ ن يعيد مصر من جديد إ ل ى ح ض ي ر ة ا ل س ن ة و أ ن يستعمل شعب مصر الكريم الكبير في حربه ضد الصليبيين و ب د أ في خطوات توحيد مصر مع الشام لحرب الصليبيين وكانت هذه بدايات تخليص ل ل ا ا ع من الإسلامي م هم كبير هو هم الحروب الصليبيه ة كل الكلام د يا إخواني وإخواتي بيعرفنا أنه لن ينتصر جيش إلا بعقيدة سليمة الدين الأيب الدين مغير يعد المسلم إلا هذا الكلام كان واضح تمام الوضوح لصلاح الله وكان واضحا لنور الدين محمود وكان واضحا لكل مغير ومجدد مر على هذه الأمة فعودوا إلى سبحانه وتعالى يعد لكم الأرض المسلوبة والأراضي والممتلكات إلى لنور محمود ومجدد المنهوبة ونسأل الله عز وجل أنه لن أن ربكم على عز رحمه مر يحرر هذه الله لكل لكم كل ل ب اقول د المسلمين الإسلام المسلمين ونسأله أن ينصر الإسلام ويعز أن أ وأستق... قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته اسلك ض ر ب ك لا تتردد شق طريقك بالعزمات ر أ ي واحد لا يتعدد خذ ه ر ف ي ق ك في ا ل أ ز م ا ت واجعل حسن الظن بربي زدا ويقينا وثبات وارفع رايه حق وامض ي